بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بمتت عرفت نفس ما قدمت وأخفرت. يا أيها ركب ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدرك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بلت كذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون هو. إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفسه والأمر يومئذ لله